どう و ق ي م و ا صفوفكم ا ع ت د ل و ا سووا صفوفكم اسد الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 لفضيله الدكتور ب ع محمد ل ا ت ب ا ل ن ا ل س ي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 يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إلا من شاء الله شاء من م قيام ي ن ظ ر و ن و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض ب ن و ر ر ب ه ا و و ض ع ا ل ك ت ا ب و ج ي ء ب ا ل ن ن ب ي ي و ا ل ش ه د ا ء و ق م ي ب ي ن ه م وفي ه م يظلمون لا و و ت كل نفس ما عملت وهو أ ع ل م بما يفعلون وسيق الذين كفروا إ ل ى جهنم وابواب زمرا حتى إ ذ ا جاءوها فتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم وقال لهم خزنتها أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم, عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين 「思い出を変えるのは」 「あなたはあなたのお話を聞いてくれたんです 「お、oh.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 わすいか الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا ج ا ء و ه ا وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة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 よく知っておくれよく知っておくれよく知っておくれよく知っておくれよく知っておくれよく知って ا ل れよく